ălí això vi but بقي قومها تحت فأشارت إليك قال وَجَعَلْنَا لِي مُضَارًّا كَانَ أَنَّمَا كُنْتَ وَأَنصَاني بِالصَّلَاةِ يُنْذِرُكَ مَا دُمْتَ حياً هنا ذلك ايسان فيمر من قوله الحقلا في فيمسترن ما كان جميع الذي سبحانه اذا انقضى Oh, in فِيهِمْ وَأَفْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَ مَا لَنَا كَانَ يَعْلِمُونَ